this Want is ZANG هم الله بهم من وراهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا أخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجريا فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ونعلكم تشفون وزخر لكم Thank لَوْ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون لفضيله الدكتور What? Oh, إنهم لن يظنوا أنك من الله شيئاً. Have a song. Je wil niet وقت معنا سمعه وقلبه وجعله وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوَانٌ الدنيا نموت وَنَحْيَا وَمَا يهلكنا كُنَّا إِلَّا كُنَّا Bye. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يغسر ذلك هو الفوز المبين واما الذين كفروا افلم تكن اياتي وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ